وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ غُلُوًّا وَعُلُوًّا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ غُلُوًّا وَعُلُوًّا قُمْ بُ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ قُمْ بُ Bidatul mufsidik